وَإِذْ ضَالَّ مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَكُمْ إِذْ أَنقَذَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يسومونكم, يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 وقال موسى إن تكفروا أنتم وَمَن فِي الْأَرْضِ دَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإننا في شك مما تدعونا إليه مريب قالت رشلهم أَفِ اللَّهِ شَكٌ فَأَصْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن أنذرو بكم ويؤخركم إلى أدنى مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأعطونا بسultan مبين.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 118. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 119. ولنسكننكم الأرض من بعدهم قال كَلِمَانِ خَافَ مَقَامٍ وَخَافَ وَعْيدٌ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَافَ كُلُّ جَبَالٍ عَنِيدٌ مِن وَرَاءِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد نشيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غنيظ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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيدٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الظَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَنَئًا أَنْتُمْ فَقَالَ الظُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنْنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ أَذَانَ اللَّهُ لَأَذِنَكُمْ تَوَاءً عَلَيْنَا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 119. إلا أن دعوتكم فاستدبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرتتمون من قبل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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتستت من فوق الأرض ما لها من قرار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 ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنزادا ليضلوا عن سبيله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 وسخر لكم الشمس والقمر ذائبين وسخر لكم الليل والنار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجن بني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا إِنَّ أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إلهم وَمَزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَلَنَحم يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 ربنا اوفر لي وليوالدي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبا الله غافلا عن ما يغمن الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشقص فيه الأبصار مُنْطَعِينَ مُقْنِعِرِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ مَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ 119. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من دوان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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ترابينهم من قطران وتغشا وذوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب